موقع رياض القرآن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا بربك الكريم اركب ربك الكريم الذي صلقك فسواك فاجل تن اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كرام كتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأضرار في نعيم وإن الكذ لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغامر